قيم لينذر يُذر بأس شديدا من الذين هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كثي ن فيه أبدا ويُذر الذين قالوا تأخذ الله ولدا ما له به من علم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إِيَّاَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاقٍ النَّفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِلَّا مُؤْمِنُوٍّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَأٌ إِنَّا جَعَلْنَاهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبِلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا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 نحن نقص عليك نبأه بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدايا وربطنا على قلوبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه لا هل لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم مما نفترى على الله كذبا وإذا اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأو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 فليظهر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً إنهم إيه إن يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبداً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 أصل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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِ لِيَجْعَلْنَ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلَتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتُ أُكُلَهَا وَلَمْ تَضْلِمْ مِنْهُ شَيْءٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا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 شكراً <تصفيق> لكم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 لنا عبدا ويوم يقولون دُشُركا إِلَّا ذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْلِفَا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما من الناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهدا ويستغفر ربهم ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة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 يستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا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 قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.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 الفرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا لا أن تجعل بيننا وبينهم سدّا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوه فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتونى زبر الحديد حتى إذا سوا بين صدفين قالا فخو حتى إذا جعله نرا قال آتونى قال آتونى أفرغ عليه قطرة فمستطعوا أن يظهره ومستطعوه له نقبان.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 إن عذبتي وكانوا لا يستطيعون سماع أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَتَتَخْذُ عِبَادِي مِنْ دُونِي أُولِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَهَا